الوطريات الليليه الوطريات الليلية أربعة أقسام أربعة حركات محاولة لإنقاذ الشعر العربي من الاله الواحدة والدخول النغم السنفوني ثانيه الحركه المسجل لحد الان وثرياته هو الحركه الاولى فقط فثلاث اربع حركه ثلاثه ثلاثه ولكن رغم ان الوثريات ليست كده فريق أن جانب كثيرا من الوتريات له ظروفه الخاصه التي لم تفهم لحد الان ولي بخلاف المالوف ان اقل بعض التفسير عن الوتريات Ik heb een verhaal. Ik ben hier in de school. Ik ben hier in de school. de de الرتب في الارقطينيه حاره بتولد قدمي عدة مرات في القسم الثاني من الوتريات سميتها قدمي الملويه وعرفت شيئين الملويه لانها الكون والملويه هي بلدتها مرات من الكبريات في الوثريات قضايا صغيره في هواية صغيرة لها معاني عنديزة ووصلت إلى أول قرية إيرانية بعد أن كانت أكلم المسلحات العراقيه والإيرانية كانت المسلحات الإيرانية أن تنصر بي لولا أن حصل بشكل مفاجئ ولا أجل تسيره لحد الآن عن هبت عاصفة فأنت خلص. صار بيني وبين المسلحات حجاب من المطر والرين والضباعي فقلت في المسليات حول هذا الموضوع الذاكر كف على جسد الوادن روح المطلق مكتشحا في القسوة والنرجس والزمن حملتني رياح الغيظ الى درب تترترف فيه بواكير الصبح كان اول موعد ليلا كان دنيا زقاق صبح اصنع زقزقه اطفال متعله اني وقدمي ملتويه يمكن حصاه الناثر فيها. تزغزق هو اطفال في لوق افق ازرق ملتهبا ام ام ام, أم, أم. ايلافه القريه رائحه الخبز بعدين وجلت نفسي انه في بيوت فلاحين ابواب من الصفيح متعموا قدمي ملتوية ومصاب الحمى وصائف من المتلحات وريد ان ادق اي ارضا من الابواب ولكن الحال اذا ردوا علي بالايرانية فماذا اجيب كيف ادقوا عليك كيف, كيف ممكن ان ارهن فا لرأت أحد الأبواب إذا بصوت عربي يجيء، نسيت أن الأغوات كانت إيرانية. كنت عربي قسم للسماح بالحرب العالمية الأولى، لازلت أنا عربي. فبالوطنية عاتيت على هذه الحادثة، فغسلني تعبي، غسلني تعبي، والشغف المتأصل في وجوعي للإنسان، فدقوا بابا موسبة. ناداني صوت ما زال خيمة عرش عربي وصوت كذلك انثى والغربه حين احتضنتني انثى او أنثى انثى قالت من جاك اجبت كنار مطفئه في ساري انا يا وطن في القصيدة في فكر العاشر من نيسان العاشر من نيسان هو اليوم اللي اهربت به ذا ايران وبالقسم الثاني من القصيدة الذي لم يطمع لي حد الآغي اليوم يقرأ لي ثاني مرة قرأتوا في بيروت هنا يقرأ بالاسمه ابو جاركو معروف الحسين والأبوازي حسين لهو زيدي من دعاه الحركه الاثناءيه حركه باطنيه مثل كل الحركات الباطنيه بالتاريخ الاسلامي اي الحركات السريه نقول من في جنوب ايران منطقة العربية بالمركز في شمال سوريا لم تكن هنالك وثائق نقل يقتضي بالاتحال بالمجل الحزبي ستة اشهر او سبعة اشهر بهذا سبعة اشهر الان في بعض الناس ما يتحمى يوم بهذا نوعية فالحسين الروازي كان يذهب الى السرمية كان يمر بالكوفة في كان هنالك فلاح نشط بين فلاحين اسمه حمدان قرمت. وليه انته بالحركة القرمضية وقرمض باللول العربية معناها الأحمر يعني العرب عرفوا أن اللول الأحمر يتصل بالثورة قبل الشوفية الحسين العوادي كان يذهب إلى التلمير ذهب إلى في هذه المرات واختلف مع إسماعيل سماع أضنه الواحد زوعة الإسماعيلية اختلف في ماله أنه آن الوقت للخروج من الحركة البابطنية ورفع السلاح من السلطة، فما حل يوم أنوار الوقت لرفع السلاح وأن أساليب اللغة لم تعد تجدي مع السلطة، فقبلوه حركة شيطانية. رجع حمدان، رجع شقيق لهاجيل الكوفة وصل بحمدان قرمة، ورفعت الحركة القرمطية شعاراتها وثلاثة، ثلاثة الماء. استراتيجية السلاح، استراتيجية الهجوم في الارض اول أول حرب إسترالية، قبل أن تعرف الاوروبا الإسترالية حقيقية. وهاجمت الحركة الخرطية اشوال بغداد ايام اللي بعد ما لفت ما لفت رأيك ليه؟ الغريب انه في ذلك الوقت المبكر كانت في الواقع الحركة حركية هي بداية المان فكتورا أي بداية الحركة العاملة. لو لا الوجوم المغولي كان مشهد الطبق العالمي في العالم العربي قوله قبل أوروط فاستطاع الهجوم المغولي فكان للحركة الحرفية تنظيم نقابي في بغداد للحزائين غيثنا السرابير هدهم حركة نقابية القصابين حركة نقابية نقابي الحركة الخرمضية البلاحية مستقلة بالحركة الحرفية في بغداد فحينما هاجمت للحركة الخرمضية أسوار بغداد قامت الحركة الحرافية في مغاررات داخل بغداد تحالف دا العمال والفلاحين من داخل العقل كون تجيب قديمي قديمي التاريخ العالم قديم. كارودية انتبعي لهذا كارودية تتعوضوا بالنجلة المركزية الحزبية الشوء الثرنسي طوير بس انتبه لهذا الخليفة في مركزية القرن العشرين الخليفة اضطروا وهذا الشأن البرجوازية اليوم في العالم العربي ان يستعين بجيوش الروم وجيوش الفارسين لمحاربة الحركة الثورية فلحلت الحركة الثرناطية والتجهل إلى أهوار جنوب العراق الأهوار مثل الحياة الجنوب العراق ثم إنشأت نفس البحرين هذه مثل كل الدول اللي موضي بها لك كانت حركة أو ثورة أو دولة مبكرة بالتاريخ لا يمكن إنسان إلا أن يدفع عنها ويتعاطف معها مثل ما أعمل ماركت مع التاريخ كانت مبكرة بالتاريخ قبل وقتها لكنه نشأ الحسين الأهوازي هو هذا اللي يرد بالمقطع الثاني من القصيدة أو بالقسم الثاني من الوطرية الكارون نهر بالأرواز صلت على إيران فبالتقيدة ورد بشكل انه هذا أول وكان ذلك أول نهر في قائمة المصروفات الوطنية الآن ليت عيني <تصفيق> المتجول من الجوتة فالجوتة هو القيمه الكبيرة الباطئة آنية الخمر الزن حركة صدقة الحركة الفرماطية I don't know if you're going to be able to do it. I don't know يكون مشاعر لذلك احترام الخطأ؟ يظل الإنسان فكرة. ما تتحدث عن الفرد وتحدث عن الجماعة بين هذين القطبين تكمن الماكرة. فالإنسان ما مشاعر. بمقدار ما هو ملك الجماعة هو ملك نفسه أيضا. قويتين يعني في حدين فقال لقد ما رفعت مشاعر ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان مشاعر ان اردت ان طيب ما أرود على هذا وأرجو أن ندخل بترك بعض الأسؤال الصوفية لا تقادي أنه صوفية أقرأ من لهج المهديد لا تقادي الجباية أكثر بعض الحوالي الحلاج الحلاج الصوفي زهد إلى الإعدام هو يرقم لنرى من وحدة الوجود. أي توحد بين الروح والماسك. لو طلق ماسك وأنجل زيدا هو هاي الصويب بالضبط يعني. ونار توحد الوجود. الثلاثه بين هذه الصويبين. هم you are going to go to the في جوبي، قلت الله عز وجل، هو كذب وهذا جندي، ما كان جندي هذا الإسلام، فالذهاب للتصور بالوسيطات ثلاثة وهي الأولى التصور نوع من الشعور جات العالم من نوع من التركيز للوعي ثانيا التصور هو اقتراح لوحدة وجود. There're never also a boat. Going! You're too lazy toai have وعساطير الشوك الليل وعصار في امجاد ملوك العرب القدماء وشجيرات في سجنتين حبيبتي مراهقه الجوي ويكتم حبيب اللوز ويطر من ماضيها في الليل وانا تحت مهجينه في تلك الساعة حيث تكون الأشياء وبكارة المطلع كل فعلا ناقة مغورا بنجوم الليل الأبدية أستقبل روحة الصحراء يا ذو البدايين من ناوية بالإجراعة تزود قبل الربع القائل لخطرة ما كيف نبت بهذا الخطف المقتل في رائحة الليل كنت اندفت تجارة لوزم بشتار اذان صوفية كنت اندفت الناس على الغفلة مني هذا العريب الوحشير ملتهاد ستات اوروبا ومخاوف اكتب هي امسح عزماني لقلبك في غفلة مجد الليلية يا حامل اشكاة غيظي لظلمة عينيك ترمني بالشغة الاحذاء لصنوة اي عرفين يا صيد البرق اخذت حمائم روحي في الليل الى منبع هذا الكون وكان الخلق الى الدين وكنت علي حزين وبسلت فضاعتك في على الصين تعيب الصين تعيب الصين سيرحل هذا الصين الطين قريبا تعيب الصين حاشر أصناق الشارع في الليل فأصناق الشارع في الليل ثلاثون نعم بكل امرأة خبأ فيها من حر النسل بتاتين إلى القير البرك أريد امرأة جسءا فأنا جسء جسدا جسءا فأنا جسء تعرف نشل مصاتيح الجنة بين يدي وأحسان وعلى فيك بغاية لعمر وأوهاني نورتي المحل باحلى احلى بلاتي حين اله يوم الله السلامي لنحفظ كوفي يتم صلاه الصبح بثري ججان يا اله للصبر لعليين وتولى بالليل طويل التجري امبيك علي ما كل يرتتح في حد السيف لنخط الكوفي وتم صلاة الصبح في 2 بجوار مهنا جانب. ما يقول الله نتعجل في البرد وحزر الصريح ما جالك عورة عمر بن العاسم وحزرة طول القبض في ما جال كتاب الله يعلق بالرمح العربية ما جال أبو شفيان الصفراء يعلم باسمالات العصبيات القبرية ما جالك شورا ik zou het een beetje tekorten. Ik heb het daar يا يأتي شفحة ورد صوفية يمتح عيني بقلبي في درجة ورد ليلية يكتب فيها يوقب فيها من يكتب فيها ما لا يوقب فيها ما لا ما لا يكتب فيها ما لا يوقب فيها, فيها, فيها, فيها, فيها يا مسمى سيان الله بوحكة عينيك من اللغة القرآن في الروح العربية ويزيدك انقل الكشف نموغا الكشف طريق عدمي وتشف بوحيك ساعات الليل الشتوي ونوغا هناك تلاقى النيران وتغطب الكلمات وتصبح روحيا قبل العشق بثانيه فورغ وأوسد في طفل امراه عالية بئران من الشبق الأزود والذكر بعيني الساكرتين من جمر وأنت بأمير المتحف زبر ملاعين كن على إن أنت حب أنت كيف بما لا مني لا أعرف شيء أنت لا تعرف <تصفيق> شيء الثالث كيف هو الشاعر بالحب لقاء على وجوه كراتي ويواجه في غابة غار من دمعته ويموت لقاء نذبي. يجتعل الجسد الشمعي سنين وعلى تاريخ الشام مريح وأتالي أقلب اوراق الكرسي العمويرة تقنطني ريح المرة تختلط الكلمات ويشهر بالخوف وبالحيرة تختلط الريح بصوت صحابي يقرع باباً وعاوية ويبشر بالسرة ويغلق الليل بسلس يوقد في الموجة جمره الجمرة ما لا يقبح في الغيب ما لا يقبح في الغيب مولا لا يقبح في الغريب اطيل ما لا يقبح في الغريب سوف علي وانقتل من اجله يا مولاي كما قتلتك بجرح في الغرله هذا راش الكوري يحمل في طبق في قصر يزيد وهذه البقعة اكثر من يوم تباعاتا طوال الله والحكام وراث التولى العرب منصوب العرب اللي انتم يزيد على الشربة يستعلم اعراض على ياسم ويزيعونك لحن الظاني لديك الرزق العرب اللي انتم والله هنا في شك من بغداد الى جزء <تصفيق> العرب اللي انتم وراكم تمتهنون الليل على صفة الطرقات المنبوعة في ايام الشدة قتلتنا مورد قتلت مورد قتلت مريد قتلت مورد قتلت مريد قتلت مريد قتلت مريد قتلت مريد قتلت مريد قتلت مريد قتلت مريد قتلت مريد من اين سندري اما صحابي يمثل فوق في الليل باحدى زوجات محمد <تصفيق> من وشتاء فتجدد ام بيك وجه العوثي وضج التاريخ دعاوى سارغة وتجزمنا ليالي يا <تصفيق> ملك يا ملك الثوار يا ملك الثوار على أكسي بالطل لا الثوارة يا ملك يا لا أكسي بالقلب لا الثوارة يغلع فيها والقلب تموت أماني يا ملك الثوار تعال بثيفك والله حتى والله عصاك فإن طواويس الجديدة تبالغ في الدين القلب حمامة برز لألأ القلب تجد وتشد ولو ظل والظل يمدل من قهر لكانت الصحراء لغة ليس يحل طلاسمها غير الظالع بالأغواء والظل لغات كرسا يوم ينشر سيفا في هذا الظل انا ابحث عن سيف لا ظل له الا الخوى في تلك الساعة من شهوات الليل وعصافير الشوك تفل الانثى بحنين صنعتني امي من عسل الليل بأزهار التين تركتني فوق تراب البستان الدافئ يحرثني حجر اخوه وحلمت هناك بسكين وتحرك في شفتي سحاق السكر عندما تركت نزامه تحدي هذا رجز السكر ومات الواحد بعد الآخر وبقيت وحدق في الخمرة وحدي وغمست يدي وصمت سأسك بصمت على القلب سأسك أسكر وأسكر وأسكر وأسكر وأسكر وأسكر أسكر وأسكر أشكر, اشكر فالعالم مملوء بالليل اشكر فالعالم مملون بالليل فكيف تهاتبني فاتور هل تاب النورة من ثقل جناحي المكتورين هل تاب الطيب الفاغم في رضغ امراه خاطئة فاتور هل تاب الخالق من خمر الخلق ومسح كفيه الخارقتين لكل الاوجال الحلوه في الارض فتلك ذنوب تعال لبستان السري وريك الرب على اصغر درهم ورد يتضوع من قدميه الطيب قدماه ملوثتان بشوق ركوب الخيل وشاء التيموث على كفيه تذوب <تصفيق>